لا اله الا ربك الحق ولا سنه اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وتخفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 كما رأت دخل فيها زوجين إثنين يغسل الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من زرعون ونسلوا صن وغير ولي يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفض بعضها على بعض في الأكل إن فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبُوْا قَوْلَهُمْ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَسِيْخٌ خَلْقٍ جَدِيْدٌ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسرعة كئأت قبل الحسنة وقد خلت من قبله مُنَمَّات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشهيد العقاب، ويقول الذين كفروا لو لا. عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادا الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعط فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال لَهُ دَاعِيَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاخِصٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْنُو فَوْقَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ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 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت سيل زبذا رابيا ومن ما يوقدون عليه في النار التغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ي الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم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 قناهم سوا على ميتون ويدرؤون بالحسنات السئية ويدرؤون بالحسنات السئية أولئك لهم عقاب داع جنات عزنين يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزوادهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينفرون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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرثوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنت ويهزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبا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 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلن ييئت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدا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 ولقد استهزأ برسولك من قبلك فأمليت للذين كفرو ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس لما كسبت وجعلوا لله شركا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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإن ما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو تريع الحساب وقد مكر الذين منهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لك قل كفّى الله شهيدا بين و بينكم ومن عاده علم الكتاب